وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا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 آتاهم الله من فضله فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا قوق علىهم الا قوق عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمه من الله وفضله وان الله لا يضيع اجر المؤمنين